الوحدة الرابعة الأماكن الهامه الدرس الأول الآثار الإسلامية التركية في العالم واحد استمع الى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مكتبة مسجد جسر مستشفى زائر سائح مئذنة